وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفَإِمَّا تَأَنْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْطَابِكُمْ وَمَنْ ين والذي على عاتفه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وما يريد ثواب الدنيا نته منها وما يريد ثواب الآخرة نته. And as am I We up. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتفت أقدامنا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 Bismillah. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا Ve ولا... la ولا تضع الكافرين والمنافطين ودع أزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا